فبذلك نذيه جهنم كذلك نذذ الظالمين اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون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 وَنَبْلُوكمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ